يا أرض الهواء ابلعي ماءك ويا سماء النفوس أقلعي يا خواطر العارفين ارتعي يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي قالوا الصوم لذة الحرمان قالوا الصوم رجولة مستعلنة وقالوا رمضان شهر الحرية عما سوى الله قل. شهر رمضان قل. الذي أنزل فيه القرآن هدى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 وإليك مزيز معي ونادي بأعلى الصوت عذرا يا رمضان عذرا رمضان النساء فسهرات نسائية الأبناء فخب وله الموظف فسهر بالليل ثم كسل وخمول عذرا رمضان والله يا إخوتي لا أصلين لله ما أقلتني جوارحي ولا أصومن له أيام حياتي ولا أمكين له ما حملت الماء عيناي ثم قالت قل هل طيفكم عام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 وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلين أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين عنوان هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك مع هذا الحضور المبارك عذرا رمضان عذرا رمضان لماذا الموضوع ومما سيتكون سيتكون من العناصر التالية لماذا الاعتذار وقفة تفكر قبل البداية ثم شهر رمضان ثم كتب عليكم الصيام ثم المطلوب منك ومنك ومني ثم بدأ غريبا وسيعود غريبا ثم الغرباء مع الصيام ثم لك من أخبار الصائمات ثم أنواع الصائمين ثم عذرا رمضان ثم النداء الأخير لماذا الاعتذار؟ الاعتذار لأننا في كل عام نكرر نفس الخطأ والأخطأ مع رمضان قبل دخوله أي قبل دخول رمضان بأيام نعد أنفسنا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 السبب أننا نريد أن نلزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها نريد أن نلزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها قبل رمضان فلا عجب سرعان ما تفصل المخططات ما تعهدنا بالقيام وختم القرآن ومداومة الصيام أماهم فكان العام كله عندهم رمضان فإذا دخل عليهم ارتفعت الهمم وزادوا في القربات فعذرا رمضان ابتداء لأن أكثرنا عذرا رمضان ابتداء لأن أكثرنا سيعيد وسيكرر نفس الخطأ والأخطأ كنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام نرقب شهر الصوم ونتحرى ثم ماذا؟ عام كامل بأيامه ولاياليه قد قوض خيامه بساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر وصدق الله ومن أصدق من الله قيلاً ومن أصدق من الله حديثاً وتلك الأيام نداوِلها بين الناس، وصدق الله حين قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار. قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام وتترع، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمالنا لن تعود، ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبًا وفي الضح.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 من طال عمره وحسن عمل إلهي ثكلت خواطر أنست بغيرك عدمت قلبا يحب سواك شهر رمضان قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من البدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضاً بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النار؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمان قال معلّ بن الفضل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 أسير حسن له جلت مزاياه، ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا، ولا محت الأيام ذكراه، قد شاخ جسمي ولكن في محبته وما زال قلبي فتنة في عشق معناه، وفي كل عام لنا لقيا محببة يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب والأذان أركبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه.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 هو كل قول محرم أو العمل به أي بالزور أي كل فعل محرم والجهل قال هو العدوان على الناس وعدم الحلم فالمطلوب مني ومنك ومنك تحقيق تقوى الله جل في علاه تقوى الله هي الغاية المنشودة والضرة المفقودة قال سبحانه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 إليك موجزاً وبعض من أخبار المتقين قال البخاري ما اغتبت مسلماً منذ احتلمت وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذباً ولو أعلم أن الماء يفسد علي مرؤتي ما شربته قيل لمحمد بن واسع لما لا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفاً إنما يتكئ الآمن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 يحتاج إلى مراجعة وتصحيح فتعالوا أحبتي ننظر في بعض سوال الغرباء في رمضان ومع الصيام ونقول ونكرر عذرا رمضان الغرباء مع الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما مات عمر حتى سرد الصوم أما أمير البررة وقتيل الفجرة في عثمان قال أبو نعيم عنه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 فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يخطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر أما حكيم الأمة وسيد القراء أبد الدرداء فقد قال لقد كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث زالت العبادة والتجارة فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة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 ولعباده الله معشوقا قال عنه الشعبي غشيت على مسروق في يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمي ابن عائشة وكان لا يخالف ابنته في شيء قالت فنزلت عليه ابنته يوما فقالت أبته أفطر واشرب قال ما أردت يا بنيه ماذا تريدين من هذا الكلام قالت الرفق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 وقام بأمره وأضعتموه بنفس ذاك من فطن اللبيب تذوق مطعما لم تطعموه قال سبحانه وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا لله دبوهم كم علت بهم الهمم وأي كلام يترجم فعلهم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 المبررة من العيوب رضي الله عنها وأرضاها. أما القوام الصوامة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن إخواتها وآل عمر وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب. فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة. فدخل عليها خالها قدام وعثمان ابن مظعون. فبكت وقالت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 وكانوا لنا خاسعين وقال عنهم حين دخلوا الجنان وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ووقان عذاب السموم. إننا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم، فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، عذرا رمضان، فلو كان النساء كما ذكرنا. لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. أنواع الصائمين أخي أخيف هذه أنواع الصائمين ذكرتها لنعرف أنفسنا ونقدم الاعتذار ونقول عذر رمضان.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 صبرت عاما أمني قرب عودتكم نفسي فهل يدم لكم سرب قل هل لطيفكم؟ فاخضر الرعامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا الخصب ففيكم يرتقي الأبرار منزلة والخاملون كسال زرعهم جذب. قالوا في الصيام الصوم لذة الحرمان وقالوا الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية وقالوا رمضان شهر الحرية عما توا وفي الحرية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحرية قالوا رمضان شهر القوة فليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قالوا الصوم صبر وطاعة ونظام أترون أمة قالوا الصغم صبر وطاعة ونظام أترون أمة من الأمم تتحل بهذه الصفات ثم تجد سبيلها إلى الانهيار صبر وطاعة ونظام أترون جيشا يتحلى بهذه الأخلاق القوية ثم يجد نفسه على عتبة الهزيمة فلا تنسى ولا تنسي وأنت تصوم وأنت تصومين إن الله يريد أن يجعلنا بالصيام مثال القوي الأمين فحاذاري حاذار أن ينسلخ عنا رمضان ونحن كالضعيف الخائن أحبتي لن يتتع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام.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 لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد هكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان فما هو حالنا؟ اسمع شيئا من أخبارنا واسمع بارك الله فيك وانقل جميعا بأعلى الصوت عذرا رمضان في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساء موظفين وطلابا عن حالهم وعن أوقاتهم في رمضان فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا وحتى تعرف أننا لم نخطئ حين اخترنا هذا العنوان فقائل أقضي الليلة أمام شاشات التلفاز أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي عذرا رمضان وقائل تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة مباريات مقامة في ليالي رمضان أقول عذرا رمضان وقائل على موائد البلوت والورقة في المجالس وعلى الأرصفة أقول عذرا رمضان وقائل مقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق قطارة وفي الأسواق قطارة إنا لله وإنا إليه راجعون يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاع بالأطفال بالأوحال وإذا تل الإمام عليهم سورة فأطالها عدوه في الأطفال أما أهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهر والنتيجة لوم وتوبيخ وخطابات إنذار وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب ضاعت الأمانات التي قامت عليها الأرض والسماوات وآخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسميات أما الأئمة فيشتكون وينادون ويقولون عذرا رمضان ففي لقاءات مع بعض الأئمة تحدث بعضهم مستبشرين بزيادة المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعم وعبر آخرون عن حزنهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان وقال آخر إنهم يزدادون في صلاة الأجر حتى يمتلئ المسجد بهم ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر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 وإرهاقاً حيث يكثر الذبائل ويزدحمون بمعدل النصف عن غير رمضان يمضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورق ودخان كيف لا نقول عذرا رمضان كيف لا نصيح وننادي ونقول عذرا رمضان أما الأبناء فعلى الأرتفة والطرقات سخب ولهم فاسأل نفسك أين الراعي عن الرعية أما النساء فسهرات نسائية وانشغال في إعداد أطناف الحلويات والمشروبات والمأكولات أم من أجل هذا شرع رمضان وأمهات يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه الأوقات المتأخرة أما الأسواق والمجمعات فحدث ولا حرج فأين العبادة أين الجد والاجتهاد أليست الأعمار محذودة يقول أحدهم أنام بعد الفجر ولا أفتيقظ إلا بعد صلاة العصر فالنوم عباده، وآخر يقول يوقظني والدي عند الإفطار وفي بعض الأحيان لا أفتر إلا قبيل صلاة العشاء أقول إنا لله وإنا إليه راجعون ومع أحد الزبائل في إحدى المقاهي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 هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات فيا غربة الصائمين ويا حسرة المفرطين وعذرا رمضان فما قدرناك حق قدرك نداء أخير ويخلنا ما غرنا ويحل لنا ما أقلنا ويحل لنا ما أجهلنا ويحل لنا لأي شيء خلقنا أللجنة أم للنار يا غيوم الغفلة يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي وأشرقي يا صحائف أعمان الصائمين ارتفعي وأبشري يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي ويا عيون الساهرين لا تهجعي ويا ذنوب التائبين اذهبي لا ترجعين يا أرض الهواء ابلعي ما أكيد ويا سماء النفوس أقلعين يا خواطر العارفين ارتعي يا همم المحببين يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي قد مدت في هذه الأيام موائد الانعام للصوام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 فاسكب إلهي ضياءك إني ضمآن ظل صدايا لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا والشط لا فيه يضفي اللظى في حشايا رحماك يا ربي هذا إثمي وهذا تقايا وذاك دربي فهذا على الطريق عصايا رحمك ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أجي رجايا غفرت أم لم فإني ما زلت أدعوك يا يا يا, يا رب يا رب عجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك عذرا رمضان عذرا رمضان فما قدرناك حق قدرك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا فيه لفعل الطاعات ووفقنا فيه لترك المعاصي والمنكرات اجمع فيه شملنا ووحد فيه صفنا وأصلح فيه ولاة أمورنا وانصر فيه المجاهدين وسدد فيه الدعاة والعلماء الربانيين ووفق فيه الشباب والشيب والنساء والإيماء لتوبة النصوح واستقامة وثبات حتى الممات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وختاما نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفاة الرياض السلي الدائري الشرقي هاتف رقم اثنان اربعة ثلاثة صحر صفر اثنان سبعة سبعة تم المنتاج والإخراج في المنتدى الهندسة والإخراج شمس الدين ابو أنس يا قادما بالتقار في عينك Jaa, pii pekem, الحب قال oh اشتياقي فكم يا فؤلكم قلب صبرت عاماً ومني للطيف قموا فاخضر عامرنا والله اكرمنا ان kumu وترقبوا إصدارا. اسمع واسمعي رعكم الله. خرج ماشيا مع أربعة من صحبه يريدون مكة قاطعين قارة أفريقيا من غربها إلى شرقها على أقدامهم توقفنا للمبيت ليلة قريبا من إحدى الغابات فلدى غطين حية وبدأ سمه يسري في جسمي وأصابتني حمى شديدة وألم عظيم وشممت رائحة الموت. تسري في عروقي فكان أصحابي يذهبون للعمل، وكنت أمكث تحت ظل الشجرة إلى أن يأتوا آخر النهار هجرت الخلق طرا في فواكب وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك، والله لا يبعثنه الله يوم القيامة. له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به. يشهد على من استقبله بحق. بيت ربي بيت ربي. حتى وضعت جبهتها على البيت باكية، فما رفعت إلا وهي ميتة. لما لقى. هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. فتدري من المحروم؟ اسمع واسمعي بارك الله فيكم. لما ركبنا السفينة إلى جد. طال لنا في وصيته. إذا وصلتما إلى المسجد الحرام. فأخبر الله تعالى أني مشتاق <تصفيق> للقبض. وحاشك ربي أن ترد إنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسين شيئا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألا هل بلغ اللهم فاشفت أين دعات التحرر والمطالبون بحكم المنقرض عن هذه الكلمات والعبارات؟ أين أنت حتى تعرفي قدرك وقيمتك في هذا الدين؟ فأنت عزيزكم مكرما. لعل لي لا ألقاكم بعد عامها، لعل لي لا أحج معكم بعد عامها. ثم يتنزل علي اليوم أثملت لكم دينك. وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بالأسوأ صواعق من كل مكان والبرد والرعد والرياح والأمطار أصابها الرعب والخوف بزن المطر شديدا وتخيل يا عبد الله تلك الليلة على تلك الأجوز <تصفيق> كم ليلة باتت بثقلكتها اشتكي لها جواها ليلة وزفير أسألك, أسألك بالله أن تفتحي لي الباب أتحدث مع صديقاتي إما أنا وإما أمك في هذا البيت وضعها في زنزانة تحت الدرج آف الله في أمك فقالت إنها سوف توسخ البيت يا على كل من يرى هذه المرأة العجوش أن يذهب بها إلى دار الرعاية الاجتماعية لا, لا ابني ولو تدري عليك مشاقة فمن وصص منها الفؤاد يطير وكم سهرت عليك وجدا جفونها وأقبادها لهفا بجمر الأسا تحمى وكم غسلت عنك الأذى بيمينها فلوا وإشفاقا وأكثرت الرمى فضيعتها لما أسنت جهالة ونقت بها ذرعا وذوقتها سمى وبالتقارير العين مكفا على اللذات لا تسمع اللوم وأمرك في جوع شديد وغربة تنين لها مما بها الصخرة الصماء هذا جزاها بعد طول عنائها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اسمع يا من عققت والديه اسمع يا من عققت والديه واخفر لهما جناح الذل من الرحيم رحمتي وقل الرب ارحمهما كما ربيااني صغيرا تنبيه ابكاء الوالدين وصيه أن, ان جانبك لهما تنبيه تحزينهما وصي قبر راسهما هل سمعتم بقصه جواهر قم يا حيوه هل هذا للدجال يسكب عليها القال لا لا, لا لا ابني حبيبي ابني حبيبي يَا مَنْ تَتَشْتَكِي لَنَا مِنْ جَوَانَا أَنَّةٌ وَزَفِيرُ فِي الْوَضْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْكَ مَشَاقَّةٌ فَمِنْ وَسَطٍ مِنْهَا الْفُؤَادُ يَطِيعُ وَتَفْدِكَ مِمَّا تَشْتَكِي بِلَا فَهَا وَمِنْ فِدْيِهَا شَرَحٌ لَدَيْكَ للشريط الإسلامي تقدم مأساة أم للشيخ احمد الشمراني بالاسوار اين دارك غدا دا. يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي يا ابن ادم القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم، تمشي في جماعة على الارض وستبقى وحيدا في بطني يا ابن ادم سوف راح على ظهري في بطني. يا ابن آدم تأكل أموال الربا والحرام واليتام على ظهري وسوف يأكلك الزود في بطري أين داعك غدا طارو خدي عالي. روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران إنك خيرا فالذين من بعده خير عند ربنا لعبده وإن يكو شرا فما بعده أشد ويل لعبد عن سبيل الله صد القبور على نوعين أيها الغالية القبور على نوعين أيها الغالية إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران لا بد من الاستعداد، لا بد من عمارة الدار قبل سكنها. كم, داوة. كم داوة. تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام من كريم، ونعمة كانوا فيها ذاكين. كذلك وأرثناها قوم آخر. وما بكت عليهم السماوات وما كانوا من غديف فقالت المرأة أرى أي مما ثم جاءهم ما كانوا يعلون ما أغنى عنهم ما كانوا يمنعون <تصفيق> أين تام؟ يا عمر ما الذي أصابك عمر فتنفذ عمر باكي وقال أما إنك لو أيتني بعد ثلاث ليال من دفني وقد فضبت العينا وانخصفت الوجنتان وعادت في الجوف السيدان وتغير الخدان Kuntelee, palli, menkää, asettuin kaavaan, mutta se on hyvä. الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، وشهد له سبعون ألفا من الملائكة، لقد صمت ضمة ثم فرجع. إن للغريب طعنة، لنجام منها أحد، لنجام منها سعد بن معاذ، سعد، وما أدراك ما سعد؟ شا. هذا حال سعد، كيف سيكون حال محمد؟ هذا حال سعد، كيف سيكون حال محمد؟ يا أيها اليمن! أركب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون كأني بك تنحب إلى وقد أسلمك الرب إلى أضيق من الرب. هناك في الممندون ليستاكله الدون.